إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُمْ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 Kata, Sanau, "Aku telah bersaksi, apakah engkau dari orang yang berkhianat? Aku akan mengembalikan kitab itu, dan menghancurkan mereka. Jika mereka tidak mau mengembalikannya, maka apa yang akan mereka 112. والملأ إني ألقي إلي كتاب كريم 113. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 114. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين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 قالوا نحن اولو قوه و اول باس شديد والامر اليك فانظر ماذا تريد قالت إن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 147. ورسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون